بينهما ب ر ز خ لا ي ب غ ي ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي في ربكما تكذبان البحر كالأعلى آلاء وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلى فبأي ب آلاء ر ك موسوعه ا ل ن ا ب ق ى وجه ربك ذو ا ل ج ل ا ل و ا ل إ ك ر ا م فبأي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يا معشر الجن والانس إ ن استطعتم أ ن تنفدوا من أ ق ط ا ر السماوات و ا ل أ ر ض من أ ق ط ا ر السماوات و ا ل أ ر ض فانفضوا لا تنفضون إ ل ا بسلطان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ منا و ن ر ك ه ا ل ا ت د ى شركه د ع و ي آ ل ي ر ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي ل د ه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 ر ب ك م ا تكذبان ي ع ر ف ا ل م م ج ر و ن ب ي م ا ب ل ف ي للعلوم ص ي ا ل ا س ل ا م ب ي ن وهذه ه ج ن م التي يكذب ب ه ا ا ل م م ج ر و ن يطوفون ي ن ب ه ا و ب ي ن ح م ي م للعلوم ا ل ا ك م ا ت ك ي ب ل ف مقام ر ب ه ج ن ت ا فبأي آ ل ا ء ر ب ك م ا ت ك ذ ب ا ن د و ا ت ا أ ف ن ا ف ب أ ي آ ل ا ربكما ء تكذبان, دواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهه زوجان ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق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 فباي آ ل ا ء ربكما تكذبان كانهن الياقوت والمرجان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 ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان م د ه م ت ا ن ف ب أ ي آ ل ا ء ربكما تكذبان فيهما عينان نظاختان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 ر م ق ص و ر س و ع ي النابلسي م ف للعلوم ا ل ا جاء فبأي آ ل ا ب ك م ي ه